بكتو نسيت اتو اثناني وعشرون وعشرون بيسيت اشكورتر ترى محادثة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة, <تصفيق> <محادثة> قصيرة رقم ثلاثة. <تصفيق> Пми то ханан? Е ту дахину харат у ке? Ето да хен хартек Ма пропар пија. Нам себикан Нам сабекан Сспорани нуг пима. Олекин лем аодод дахно أبستيسني، هل يزعجكم ان تدخن الان؟ هل يزعجكم ان تدخنوا لا على الاطلاق لا على الاطلاق هذا الامر لا يزعجني هذا الامر لا يزعجني Do një të pini di qka? A të shrapu shejën? A të shrapu shejën? Një konyak. Kësen min al konyak. Kësen min al konyak. Jo, më mir një bir. La, ufaddilu t'gjaa. La, ufaddilu al'gjaa. Au dhe toni هل تسافرون كثيرا؟ هل تسافرون كثيراً؟ نتشون تنرى أستاذه فوربون نعم غالباً ما تكون رحلات عمل نعم غالباً ما تكون رحلات عمل فورتاني ببين بوشي مكتو ولكننا الآن في عطلة ولكننا الآن فين نحن في عطلة هنا سبب إنها حارة جدا اليوم يا لها من حرارة بو تني إش متفرتيت نعم اليوم هو حار جدا حقًا فاليوم حار فعلا تعال من بالقان لنذهب إلى الشرفة لنذهب الى الشرفه نيسر ستقام هنا حفلة غدا ستقام هنا حفله غدا هل ستاتون أيضا هل ستأتون أيضاً؟ فأدنى يمي تفتوع نعم فنحن مدعوون أيضاً نعم فنحن مدعوون أيضاً